ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضر أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي أرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط